مَ نُ نَزّلُ الْ الملائكَثَ إِللاا بِالحَّ وَما كان إذ مُظَرين إِا نَحْنُ نَزَّلن الذِكرَ وَإِا لَ لَافظون وَلَقدَدَ أَرْرسَلنا مِن قبلَنكَ فيشع الأوَلين وَما يأتيهِم مِ الررسُولٍ إللاا كانوا بهِهِ يسْحْزئون. ذلكلِكَ نَنسُكُهُ فِي قُلُ بالِالْمُجرِمين لا يُؤمنِنُونَ بهِهِ وَقد خَلَ سَُّةٌ الأولين وَلوو فَتَحْنَا عَلَهِم بَاب مِنَ السَّماءِ فَظَلُّ فِيهِ عرْجُون لَقالوا إنما سُكررَ أَابنصَارناَا بَلْنَحْنُ قَوْمم مَصحُورون. وَلاقدج علنا في السماء إبروجَ ووز الن للنااضِرين وحفظناها منِن كل شطان رجم.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 وَإِمِّ شيءَ إللاا عِندَناَ خَزائنُ وَمُ نَزِنُهُ إِلَّا بِقَدَر مالُم وَأَرسَ النَِّّياحَلَ وَاقِحَ فَأَنزَلنا منِنَ السَّمائمَا أَْ فَأسْقَنكُم وَماَا أَتُمْ لَ بِخازنين وَإِنَّا لا نَحْنُ نُحي وَ نُميتُ وَونَحْنُ الواارثون.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 مَقْسُوم إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٌ ۖ يُدْخَلُونَهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ۖ لَّا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنْهَا أني نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أنا وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لَا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون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 إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوطن المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل بِمَا بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ من اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ آدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُم أَحَدٌ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُم أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ نُّصْبِحِينَ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 مبين ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين واتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين فاخذتهم الصيحه مصبحين فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون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 آمنين وقل اني انا النذير المبين